القواردات الداخلية بازا تسيطولس يعني سريب البيتفال احنا قولنا النسرة بتاعيتها في البرفرة الريلة ده عن اثنين اي او ونزيروا الواحد من المية او الاثنين ترمان هنا الارسلور هو مية وهنا الارسلور نشاهدتوا بيه هم حاجة الريلة في البيزين والبيزين الارسلور في المترو والمترو ونزيد بحقين ميل وبروليفرة في الارضة مجدون مجموعة ما شاء الله هناخدهم وأو ريكتف جيده فيه ممكن تبقى في السمول بوكس أو الألسف في الكولايتس أو المكسيديما أول واحدة هزيش الزي مواصفه كماً وأهم واحدة هلأ؟ سمول بوكس سمول بوكس ده كان زمان ويرال انتشام بس الوقت ما بقاش مرمي بعد انتشاش ماشي؟ فما يهميناش الريكتف يهمين أول واحدة الميليلو بلوكتس أوردرس أهم واحدة فيهم إليان كرونيك ميلويد لوكينيا المونوسيتوتس ممكن يكون سببها Chronic Bacterial Infection ذي الـ TB أو الوستيلا أو باكتيريا الـ Elypharditis أو الـ في البروتوزوة أو Chronic Lycophenia على أساس من نيتروفيل اللي واظبطها ده المونوسيت جامل كبير في نيتروفيل في نيتروفيليا يحاول الاسم الأول باكتير الفيكتير الفيكتوتس نزيل عدد المونوسيتوتس في الهجف من الدزيز والميين بسكليزيا الكرونيك مايلو مونوسيتيك لوسيمي امامنا واحده فيهم في اللي هي بتاعه المريضه ماشي ده نوع من انواع السليزيا وبعد كده بيبقى مايلو مونوسيتيك ففي تايز منه كرونيك مايلو مونوسيتيك لوسيمي والكرونيك بكتيريال انفكشن بس مين دي اللييمفو سايتوسيس الكوزا سو فانكريت اللييمفو سايتس من دي فايرال انفيكشن وهناخد النهارده ان شاء الله اللييمفو سايتوسيس هي كمان الروبيلا المتنصف اللي هي من دي فايرال انفيكشن هي اللي بتزود اللييمفو سايتس ممكن بقى الميليجنمز زي الكرونيك لينفويدوكيميا او الاكيوت ليوكوبلاستيك لامبوسيتوما هم عايزه السبب علشان نعرف بعد كده ان شاء الله ما حد شايدكم بعد عشرة وعشرة. يعني انا لقد خلق الساعدات عشرة وعشرة واللي هايين شايدكم بعد. وفقنا. موضوع بقى الموبايلات المحضرة وكده انا جاي من غير موبايل ازاي مش حد تعمله سيلا مش جايباه صالح. صح? ولو جبته بس تأزيمكم لعندي حاجة ضروري بقول لكم بس الموبايل على بلا من حاجة ضروري جدا. خلاص? لكن انا عفقد انتم ما فيش حاجة ضروري. صح? كل الناس عرفة في ليس عندكم حضرات من انتم في الجامعة. بايه للضرور مش حاجة تانية ضرورة. شففنا? بعد عشرة وعشرة مش هدهك الحد وراي بناك. والكلام جا مش من الوحدي انا فترسلكوا تدخلوا في الطاولة من دلوقتي اصلا في مجلس الكلية اللي عدة ممنوع انتوا تدخلوا بعد بداية تاني محاضرة. انا مش هقولوكم بعد ساعة عشرة. انا هديكم عشرة دقائق. بتتحركوا فيهم راحتكم. لو انتوا جايوا من مكان تاني او بتجيبوا اكل او بتجيبوا شرب. عشرة وعشرة محدش حدكم بعدين. خلاص? أهم واحدة هنا الفيرل انفكشن اللي هم الجروب الأولانية وممكن فيه اللوكيمياز اللي هي الكورونيك اللوكويتوكيميا وإن شاء الله هنأخدها نأخد بقى إجزامل على البناين لمكوسايتوز نعم دينا كده لمكوسايتوزز في السلايد اللي عدك الجزء الفوق ده ده البناين البقين دول كلهم من ثلاثة دول دول الأورام يعني ملجنمس اللوكيمياز هنا ده السيروتيكسوكوزز مش مهم قوي فيه لان ما بيوصلش الابسولوتلي فسييتوزيس اللي برسنتج عاليه تقلقنا يعني بتبقى حاجه بوردر لاين ما بين النورمال وما بين الانتري لكن يهمنا في اللي فوق ده طيب هناخد مثال للبناين اللي هو الانفكشن وان شاء الله بعد كده هناخد المالجن سي دول البناين ده اللي هو الانفكشوس هو ده viral infection أحياناً بيسمى glandular fever لأنه هو بيعمل enlargement في lymph nodes فبنقول عليه glandular أو el-casing disease لأنه بيتنقل عن طريق الصلايفة والأبر ال-viral execretion فعشان كده ممكن يسمونه el-casing disease أو باختصاراً هولومونونيوكريوزيس على كله خلاص؟ يبقى في الانفحان أي سؤال بالتايتل ده فهو يعني ال-infectious monounيوكريوزيس ال-costal agent بتاعه هو الامشتاين bar virus إزاي بيتنقل أو ترامسميشن دائرة كونتكت أو عن طريق البلاد ترامسفوشن الإنكبيبيشن بتبقى منعرفة على خمس أسابيع وبعد كده تبدأ أعراض الدزيز بيبقى مزا فورم اف ايه ابرس غيراتري امبكشن او كومان كولزين امفلوان كده وبيبقى بعد شوية تبدأ تظهر السيستيميك مليفستيشن بيبقى معانها وحاجة اسمها ايه تيتيرو فين شأندي بودزن كلمة يعني غريب فهي رياكتنج والسنس اوف يعني ايه يعني المريض ده بيطلع احنا عارفين ان الاجسام المضاده لما بتطلع بتreact against مين انتيجين الانتيجين اللي عمله يعني هو دخل فيت شوسمول ان الايبشتاين بار فايروس المفروض الانتي اللي تطلع react against الايبشتاين بار فايروس اللي هو انفكت اوذر هيومن خلاص لا ده لقوها ان هي ممكن ترتبط مع الار بي اللي هي زي بتاعت الانيمال زي الهورس والشي بريد بلاد سيلز والبيف بريد بلاد سيلز. عشان كده قالوا عليها هتيروا فيه انتي هتيرو بودز. يعني بتحبب الحاجات الغريبة وفي يعني يعني متحبب. فتتريقات مع الاربسيز بتاع البيف او الريد ودي مش بتبقى موجودة في اي بزيز. دي احنا كل الانتي بودز اللي بزيز اللي بتريقات مع السم انتين اللي عملها. من نفس الاسبيتز. <تصفيق> الباصلفيسيولوجي بتاعه احنا قلنا انه هو الامشتايم بار فيروس ترانسيميته باية انتمت كونتكت مع الودي سيكريشن برايمر للأورو فرانجيو سيكريشن اول خلايا بيعملها انفكشن هي <تصفيق> <بيأفكت> <تصفيق> البي ليمفو سايكس الفيروس <تصفيق> ده بيأفكت بويتشتايم بويتشتايم البي ليمفو اللي في الاورو فارميكس اللي اياه هنا يعنيه بعد شوية يحصله مالتبليكيشن فيها وسبريد ليه الفيروس يبدأ ينتشر كلها في الجسم يعني اللي هديه هو بس B-cells spread the infection throughout the entire reticular system, the nortical and cellular system, zey liver, spleen, lymph nodes. B-lymphocytes, again, again against the virus, in order to tell antibodies, that is the neural immunity. But in the next time, T-lymphocytes, it begins to perform immunity to control the infection. يعني كنترول الانفكشن يعني ما انتشت بكل البودي مم، البزيز ده لو هو كومبليكادي ممكن يكون ثبت بالدس يعني ممكن الأبطال هو غليبا بقبل أطفال والأجليسن ممكن لو هو مش كنترول ممكن يصل ساكندري كمبليكاديشن متأدي للإيه للدس لو التي سيلز قدرت ان كنترول البرايماري انفكشن خلاص بيتعالج زي زي اي دور برد كده وعملنا انتي بوديز والانتي الاميونيتي والشخص بعد كده يبقى توتاللي نور احيانا بس في فرنس بتحصل ان هي يعني الفيروس يفضل موجود يفضل موجود جوه السيل او البروتينز بتاعه الفيروس ستيل تفضل انتجريتد جوه الخليه فاللي يحصل ايه ان بعد وقت ممكن نفس الشخص ده واللي جاله ممكن بعد شويه يجي له من البي زي الليمفوما وزي امني بيركتس يعني هو الاورام <تكلم> دي تكون طبيعيه ولا هتكون ايه الهرج شخص طبيعي ولا هيجي حاجه تبيع وتتعرض لا لا مش ثاني مره هيتصاب هو اللي بيحصل ايه عارفين هيباتايتس بي وحاجه زي كده لما البي سيلز بتبدا فيروس يافكت الباكو ايزر لو الشخص ده الميون سيستم بتاعه قوي ممكن يتخلص من انفكشن فاول. لو هو قويج الميون سيستم لأ... لأي سبب اللي بيحصل ان الفيروس بتقل شوية يعني الجنرال مانفستيشن الفيفر والجوندس والحاجات دي تقل لكن يفضل الفيروس موجود جوه وبعد شوية يبقى كرونيك وبعد شوية يقلل بماليج فهي نفس الحكاية ايزر ان يتخلص الانفكشن وينتهي تماما او ان هو يفضل موجود في السيلز وبعد شوية يظهر في صورة ماليجنان دي في البرتل سلمفوما لا ان البرتل سلمفوما دي من اسببتها اللي هو الانفكشن من بار فيروس ويفضل البيشتاين بار فيروس يو ديفرنت بروتين في كابسيد من يوكليل البروتينات بتاعته دي تفضل تعمل إنتجريشن جوا السل لحد ما في الآخر تحولها من ماليجنان L'immune responsable in the form of fever and large lymphocytes عشان certain kinds are released from lymphocytes. اللي بالأحمر ده مهم جدا. Lymphocytosis observed in the form of the cellar is caused by proliferation of the epstein يبقى هو من اللي بيفيكت في which type? ولا T? B. بيفيكت في ال-B. يعني عرف الوقت وانبيني من الناس للسي بي. بي سي اللي في بوثايدوز عشان رما بجيب الدياجنوز بتاعه قالي الناس كتباني حاجات غريبة جدا مثل ما مشوفت الدياجنوز دي وقت جايبيني اخر حاجة ممكن نعملها للعيات ده اللي نعتبر ان هي كده جاوبة صح نسي بلوثايدوز ونسي بي سلم هو اساسا في الدياجنوز بتاعه احنا بنعتبر على سي بي سي على الكلامات ده اني بعيد الحاجات الثانيه عشان نعمل ايزر انها تتاخر والعيان بقى عايز يتشخص وياخد علاجه او ان هي تطلع لسه نيجاتيف في بدايه الايه ال ده الكلينيكال فيتشر زي ما انتم شايفين تقريبا بيتفذ ده هو البدي احنا ما لان ده هو فطمتنا بس نعرف ان هو في ايه يمكنه بتبقى النارجت السبلين بيبقى النارجت وكمان الليفر فبتبقى البيكشر بتاعته قريبه من اللوكيميا يعني لو حد شاف الكيميكال بيكشر دي او لما بيشوفه يشوف الدكتور بيتوقع انها ممكن تبقى حاجه من اللوكيميا خصوصا لو في باثو ميجلي وليمفودينو بس بعد 10 10 تدخل حد ورايا بنات خلاص نتقابل المره اللي جايه ان شاء الله الذكر اللي جاب له ايه نور مستعيده اللي فيه جينيكال اللي جاب دي ما يهمكيش فيها حاجه خالص غير دي اللي باللحمه ما تهتميش الباقي مش مهم هو احنا بنقول ان الفيروس ده بيبقى عباره تيليوفوسايت هي اللي بتعمل الريسبونس من جهه المناعه عشان تتسر السلز اللي انفكتت بالفيروس. قوم تنهي عليها ما يحصلوش كوموليك بعد كده. لو حصل ان السلز دي محا ادريتش ان انتخلص من الفيروس بروتاني. بيفضل موجود دول بي سلز وممكن بعد كده يعمل المقارنة. الاميون رسبونس ده بيظهر بصورة في عشان اللي بتطلع من زي الليمفوسايتز في البودة كله وازميتها بتطلع ايه? سايتوباينو سايتوبان ديبريزنت بريشر اكاميك بيفر نفس الحكايه الليمفوسيتوز اللي بتحصل بتعمل الانارجمنت في يعني ايه هنا في الفارنكس بيحصل فارنجايتيس بالظبط زي التهاب الحلق بتاعنا هنا بيبقى سبب ان <مانا> البي سيلز اللي انكلتت بالفيروس حصل لها بروليفريشن في الاورجان <مانا> فبدان سيلز كبيره والفيرمكس انبلين خلاص نيجي بقى للاب انفيستيجيشنز كونفيرمد باي بلات تيست ارلي ان ذا كورس اوف مونونوكليوزز يبقى انا هلاقي الجرين في المستشفيات دي او الدكتور باعت بيقول ان ده طفل او ادوليسن وعنده فيفر وعنده توكسلايتس وعنده نيرف التونزلز كمان مع فونتايتس ومعاها لينوميجالي او معاها نيمفا دينوبسي فده معناه ان هو غالبا هيبقى الليمفو الانفيكشن مونونوكليوز لما نيجي نشوف بقى البريفرال بلاد والاقي مني ليمفوسيتوزس واتيبكال ليمف وهنشوف شكل الاتيبكال ليمف دلوقتي فيه اخر تست حاجة اسمها المونوسبوت والهتيرو فيه الانتيبودي تست مش احنا قلنا ان الناس دول بقى عندهم هتيرو فيه الانتيبوديز فطلعنا تست للهتيرو فيه الانتيبوديز عشان يبتكت لذيذ انتيبوديز لو هي بوزدر يبقى غالبا من الانفكشن ده اللي هو الانشتاين او الانفكشن منونيفوز لو نيجاتيب يبقى خلاص احنا اكسيكلود انه هو الانشتاين باري البر انزايمز ممكن تبقى لان احنا قولنا بيعمل كبات وميجالي واخيرا ان احنا ممكن العيان ده نعمل له كالشار وطبعا الكلشار هنا هتبقى ايه؟ الكلشار بتطلع في كم يوم؟ دي ايه دي كالشار؟ تلات تسابيع طب دي بقى هتبقى ضايرة سعر؟ هتبقى دي ايه البيتال كالشار؟ لا هيدا اسابيع اه فيعني تاني في ميلتكو دي بقى لان انا فاكراها قوي عشان جت حاسبني بعدين نام دبصا كفالي في البال ده المور بتاع الايد تايم بار فايروس او الانتكشوس مونونوكليوزس كفالي الكالشيوم يعني ثابت الليمفوسيتوزس دي وثابت المونو سبوت 22 انتي بوديز وراحه الدائيه اخترا لي اللي هي بتعمل ثالثر يعني عيالي خلصوا الكريما رجلي يقعد يستنى شهر ونص على ما هو مش غلطه بس الغلط ان هو هو اللي هعمل الاول يعني لما يجي لي عيان بتعمل فيكسز من عمره ما بتتعمل في روتين وور ما بتطلبش اطلاقا ثانيين لحد ايه لان انا اقعد شهر ونص تاكل العيان تعبان على باله ما تطلع من كل مزرعه ده كده يبقى يهمه صح يعني ابقى على طول بالريفيراته ويطالب لكن هو اصلا كل الناس بتعمل السي بي سي جاست الليمفوسايتز دي والاي تي ما بتبقوش يعملوا حاجه ثانيه حتى المونو سبوت والهتيروفيل لما يبقى ما فيش الفايندينج دي في السي بي سي يدوروا على دول لو دي في السي بي سي خلاص مع الكلينيكال يبقى ناف فور ديجنوست المونو سبوت تيست ده بالظبط فاكرين السي ار بي والاند هو تيست بيبقى زيهم بالظبط بتبقى سلايد تحطي السيرم بتاع العيان مع اللاتكس بتاع الرياجنت وتشوفي فيها يكسر أجليكيليشن ولا لا ده بيدور على الانتيبودز والا اي جي ام زاد اندكيت انفكشن ويز ايبشتاين بار فيروس دكتور عمو فيمتال لاب انبستيكيشن يعني الينفو سايتوز وزادة واحدة من التست حاجة ال سي بي سي ناقصي الينفو سايتوز في الوقت المتطفول الكمبيلت بلاد كاون في الديجنوزيس دي اهم واحدة فيهم أهم حاجة هنشوفها في الكامبريت بلات كامت أبسوليوت لنفو سيطولي يبقى أنا لأي أن ينفو صار يفريز ويأبسوليوت مش ريلة تكتب على شكرة لأفوض ده كتير فعلا مش هكمل الشخ ومتحطه بخضرواته بعض الباشن تدفولوك أوتو إميون هيموليتيك أنيميا نتيجه الانتيبوديز اللي موجوده فالانتيبوديز ترات تاجينس في الار بي سي بتتكسرها فيحصل عندهم هيموليسيس بيبقى اوتو انيون خلاص بس ده مش في كل العيانين واللي زيها بالظبط البليت ممكن الانتيبوديز اللي طلعت ترات تاجينس في البليت تتكسر البليت يبقى مللي في السي بي سي اول واحده هشوفها هي اول واحده دي اللي انا كتبها بالاحمر ابسوليوت ليمفوسيتوز ممكن الكاونت يبقى فيري هاي يعني ممكن الاقي خمسين ألف وأكثر من خمسين في العيان ده. عشان كده الصورة دي دايماً بتتلخبط بينها وبين اللوكينيا. يعني ممكن في بعض الأحيان بشور اللي ده اللوكينيا مش انفكش وفمون الانكلود. لقيني كمان الانفوسايتس بقى 50% منها اتيبية. يعني شكلها مش النورمال انفوسايتس اللي احنا بنشوفها. واحد أحيان كثيرا نحتاج نعمله بلو سيتومتري عشان يأكسيكلود ان هو اكلت بلاستيك لكينو. والاهم فايندنج اللي هو لينفو سايتوز التيبيكال لم او اوتو انيون ثرومبوسايتوز ايه دي اهم واحده في الموضوع كله خلاص يبقى لينفو سايتوز وايه دول اناف مع الكلينيكال بيكشر ان هم يدايجنوز الانفيكشن مونونيوكلو بقول لكم التام ممكن يبقى هاي وممكن تبقى البيكشر سيميولييتنج الكيمياء اول ما اشوفها اتوقع نجيب بلاست سيلز مش لينفوسايتس فاحيانا نحتاج تعمل فلو التي سيلز ان ابي رانز هاب نيوكليير انسايد بلازميك فيتشر سيميلار تو سين ديورينج ري اكتف لينفوسايتس ترانسفورميشن يعني ايه اللينفوسايتس لما يجي يتحول ان هي تبقى بلازما سيلز بيحصل لها تشين فهي دايماً الليمفوسايد بتاعتهم بتبقى زي ما تكون في مرحلة الترانسفورميشن من النورمال للمف لأنها تبقى بلازمة سيلز. فمقون عليها الرياكتب للمفوسايد. كلمة رياكتب تنفي إنها حاجة مليجنل. ده رياكشن لسير تنطيب وفنين دسورد. أي حاجة بنين بنقدليها كلمة رياكتب. خلاص؟ لكن المليجنل ده اللي احنا بنقون عليه إيه مليجنل سيلز أو مليجنل سيلز أو إيه اماتيور سيلز. ده ده كمان معنى اي تيبيكال لينفوسايتس انها يعني هي دي اللي بتسبب الاي تيبيكال يعني بان لينفوسايتس شكلها مش زي النورمال ليمف اللي احنا بنشوفه خلاص ذا جريتر نمبر اوف دي بيكالينفوسايت ار يوز واللي فاوند بين السيفنز وال10 دايز اوف ذا ايلنس ما يهمناش هي بتبقى موجوده في اتويتش تايم يهمنا قلنا من ضمن التست اللي احنا بنعمله اللي هو المونو سبوت تست ده اللي هو بسكرين فور الاي جي ام ماشي؟ في بقى حاجة اسمها اللي هو البول بانل تست مش عايزة نعرف عنه اي تفاصيل غير ان هو بيديتكت الهتيرو فيه الانتي بودس خلاص؟ البول بانل تست ده نعرف اسمه ونقول ان هو بيديتكت الهتيرو فيه الانتي بودس دايماً بنعمله بتد. لان في بعض الاحيان ممكن نعمله النورمال سبجكت يطلع بوزيتيف بس يبقى لو تتر لما نيجي نعمل التتر ونلاقي التتر فيه هاي فده انديكيت الانفكشن بالابشتاين بار فايروس ثاني تيست اللي قلت عليه هو المونو سبوت وده اللي هو بيديتكت الاي <تصفيق> جي خلاص الابشتاين بار فايروس انتي بودت. احنا عارفين ان احنا عندنا كل فورين انتجين سواء بكتيريا او فايروس لما بيدخل الجسم البودي بيبدا يعمل لها ايه <تصفيق> <تصفيق> بس انتبقى انتبوديس اسبسيكيك لدا للفيروس ده او للبكتيريا دي زي البطايتس بي سيركيس امتجين والبطايتس بي انتبوديس هي دي بالضبط الاشتين بار بيروس لما يدخل الجسر كل جزء منه في الاستراكشاك بتاع الكابسيق والنيوكلير ممكن يطلع انتبوديس يدفر انتبارتس او بالاشتين بار بيروس فاحنا ممكن بالالايزا تيكنيك ندتكت زي انتبوديس فدي بقى الموست شورتس ان انا زي ما احنا بنعمل الهبتايتس بي سيرفيس انتجين لنا ده الشخص ده عنده هبتايتس بي ونعمل بي ولا ما عندوش عنده هنا الانت بوديز دي سبيسيفيك للاي بي, بي. يقول يقول يقول الشخص ده عنده يبقى ده النموذج كده بيتدرج اول حاجه وابسط حاجه بنعملها هي السي بي سي فيها ليمفوسيتوزيس ابسوليوت ليمفوسيتوزيس ويز تيبيكال ليمف خلاص يبقى ابسوليوت ليمفوسيتوزيس ويز تيبيكال ليمفوسايت شكلها ايه التيبيكال ليمفوسايت مش مهم الشكل هتشوف شكلها دلوقتي بس الديتلز الضخشه الخامشه مش مهم خلاص تاني خطوه بعديها لقينا الحاجات دي موجوده نعمل المونوسايت او نعمل البولبا اي واحد يكون طالع فده طلع ان هم الاثنين نيجاتيف مع الفايندينج بتاع البريفرنس بلاد ممكن نعمل بقى اللي هو اللي اسمه السبيك انتي بوديز خلاص دي شكل لينفوسايت شايفين السيتوبلازم هنا العادي ان اللينفوسايت حجمها اصغر والسيتو بلاسم تاحها بعملة عملين من السيتو بلاسم هنا اباندن سيتو بلاسم والكروماتين ده افتح شوية من العالم ببتاع النور ملينفوسائي مش في لامبه هنا نفس الحكاية السيتو بلاسم حتى ساعات بنسميها مونوسيطويد لنف بالأكتب <تصفيق> او في الاتيب الكلام أفوردنج للشكل اللي هي وقتها وممكن تاخد قريبة من المونوسائي فمنون عليها مونوسيطويد لنف يعني وقت شكل المونوسائي بس بيقى في حاجات من, من القطر ما تشوفوا النورمال مونو والنورمال انفوسايت هتقدروا تفرقوا هل هي الانفوسايت ولا المونوسايتويد دي مش عليكم مش مطالبين بها دلوقتي بس نعرفها كمسمة ان من ضمن الرياكتيفتي زي ما انتوا شايفين دي وزي دي دي اللي يشوفها ممكن يتوقع عنها ايه مونوسايت لينيوكيير إرريجولر والسايتو بلاها الابندنت ولونه افتح شوية ماش ماش مازاي بتاع الانفوسايت والكروماتي لكن دي اللي احنا بنعليها مونو سيطاية ديمت. يعني لمكو ساير. وفي الريأكشن بتاعها بقت شكلها عامل زي آآ او ان هي تبقى قريبة في الشكل من البلازما ساير. فنقول عليها البلازما سيطاية ديمت. بتيب كلها different type of الريأكتب ديمت. كنا زمان بتسميها دوني وان ودوني تو. اللي هو شكل بتاع الريأكتب لمكو ساير. بس بالنسبة لكم نعرف ان هي اللي فيه ايتي بيكال لمكو ساير. هو تبقى الابنورم المرف ده شكل بور بانل تيست برضه مكملات هنا بيبين امتى بتظهر الهيثيرو في الانتيبوديز وامتى بتختفي وحاجات زي كده كل ده نوت انبورطنت انه ممكن تعرفوا اسم التست وهو بي ديت ورش تايب اوف انتيبوديز لازم بقى نفرقه من اذر كوزز اوف ابسولوت ليمفو سايتوز لان هو لو جه ممكن يتلخبط الاكيوت في كيميا وبرضه لو جه في ممكن يتلخبط مع الاكيوت ومع الكورون. فأول ما يبقى فيه دي لازم احط في اعتباري حاجات افرقهم من بعض. اول حاجة اذر فيرال انفكشن زي السيتوميجالي. وده اصلا منهم بالسيتوميجالي وفيروس اي جي جي واي جي ام. لما نعملهم يبان هل هو عنده اي جي ام بتاع السيتوميجالي ولا بتاع دي مشتابه. لي اصلا فهم كده هيرعد وقت طويل. هو اللي بيحصل ايه? اول لما الدكتور بيشوف الطفل او الشخص بيلاقي عنده المانفكشن زي اللي احنا هلنا عليها د بيقوم بعيده سي بي سي. اول أو ما بيلاقي اللينفوسايتو. ايه بيكلم؟ خلص هو بيتعامل كده على مع... ان ده فيرال انفكشن. مفيش سبسيفيك تريتمنت في ومفيش سبسيفيك تريتمنت اللي بار فيروس. كل فيرال انفكشن لما نقول ان في فيرال انفكشن لازم ياخد علاج معين يعني لازم ياخد حال اسمها يعني نديله حاجه تقوي جهاز المناعه بتاعه عشان يقدر تو دي فينس اجينست الانفكشن احنا ندي فلويدز كتيره وندي فيتامين سي عشان يتجنب ان هو في سيكندري بكتيريا الانفكشن فبيبدا الدكتور يديله العلاجات الاولانيه دي وبعدين يبدا يدور على السبيسيفيك عشان يشوف بالظبط ايه اللي سبب الفايرال انفكشن ده فيبقى هو كده ما قفلش العيان وفي نفس الوقت هيعرف السبب في الفايرال انفكشن فبيعمل السيطوميجال و اي جي جي و اي جي ام وشوف هل هو سيطوميجال ولا لا ويعمل الحاجات بتاعلي مش طاير برضو ممكن يتلخبط مع ال HIV ال HIV ده بيقامعه اظهر مانفستيشن بس ببساطة جدا لو الهيستوري بتاع الشخص نفسه و الكلينيكال داتة تنديكات ان هو HIV هيتلوف له حيديو فايلسه للمفسايد صبسات على الفلو سايتوماتر ومن قطل على تيجة الفلو سايتوماتر هيعرف هو اليمفوسايتس ولا النورمان ريشيو ما بين السيدي 4 والسيدي اي ممكن تتلخبط مع التوكسو بلاسما انفكشن لان الليمفوسايتوز تتخفل برضو مع التوكسو بلاسما برضو هنعمل التوكسو بلاسما اي جي جي والاي جي ام وممكن طبعا الاكيوت لكيميا وده هيباني لو هو الحاجات التانية دي طلعت بسطل خلاص يبقى ده يشتاني طالع ان هو الحاجات دي نيجا تبستيل الكلينكا بيكشر دي مش بتتحسن ممكن نعمل لو فلو سيك ممكن الانفلونزا برضه فايرال انفيكشن والربيله والبكتيريال تنسرايتس والانفكشوس هيباتايتس احيانا الهيباتايتس ايه بيعمل ابسولوت ليمفوسيتوزيس تبان مؤقتا انفكشوس مونونوكليوزس بس ده بيبقى معايا جوندس وبيبقى معايا هيستوري ان هو اكل اكل من بره وبعد كده لو عملنا البلات ليست هتطلع بوزيتيف للهيباتايتس ايه بلس يعني ايه الحاجات اللي تعمل نفس الفايندينج وازاي افرقهم من بعض اما اجيب في البحث كلمه differential diagnosis مش هتقولي لي السايتوميجالو والتوكسو كده زي ما هم مكتوبين هتيجي جنب كل واحده وتقولي ازاي هعمل ايه عشان افرقهم اه ممكن السايتوميجالو يعمل ابسولوت ليمبوسايتوس ممكن الايتش اي ممكن التوكسو بلازمي بس ازاي افرقهم هعمل اي جي هنا وهنا هعمل الايتش اي بي انت بوديز الاول وبعد كده ممكن اعمل الويسترن او البي سي او اللي هو الاتش اي بي سبيسيفيك تيست تكتب لازم هعمل الجي والام زي ما قلنا الاكيوت هيموكريميا ان احنا هنشوف الجومار والكلاس سيلز ولا لا اعمل فلو سايتومتري الحاجات اللي تقول ان دي يوهيمو الروبلا برضه ليها اي جي جي واي جي ام بكتيريال كونسيلايت سيب الكرشر انفكتوس هيباتايتس هبان <بكتير تصفيق> <بلينبيين> بالانفستيجشنز بتاع <تصفيق> <عامل> الهيباتايتس <تصفيق> اي انتي بوديز دكتوره الاختبار صح ما تقدري الـ الـ الـ ال يعني, يعني في الاختبار لما اجيب differential diagnosis ده مش اناقل لازم نقص الكلمة differential diagnosis إيه فرق ما بين الـ causes و يعني الـ differential يكون يسوي ازاي في الرقم. يعني الـ ايه الحاجات اللي بتعمل لما اقول causes of lymphocytosis هتكتبه الـ بس لما اقول differential diagnosis of absolute lymphocytosis هتكتبه الـ causes وضم كل واحد فيه اللي كنا شايفاه دلوقتي سوا اي حاجه من التيست بتاعتي الروبيلا نفس الحكايه البرتاسس تعملي البي بي هتعملي في دولكلي -E, هتعملي اكس راي -E. دي حاجات من معلومات الدراسه العامه بتاعتنا احنا من ميديكال فهلاقي في فسيولوجي بيفضل الهيماتولوجي كلهم مع بعض فدي الدفرنت سؤال الدفرنشال دايجنوستس ده بيتجمع حاجات كتير لا, طيب, Lymphoma, اللي اقصده اما تكتبي ديزيز فرقيه من الثاني بالانفستيجشنز بتاعته طيب كرونيك ليمفويد لوكيميا يبقى دول الفلوسايت اكيوت 20% بنست والبلوسايت النون سيروتوكسيكوزيس 4 في مقصد إلي differential خلاص دي يعني تغفر الديس اللي يفرقنا عن ال يعني differential diagnosis أقولي القوز والديس اللي هيشخص خلاص يتغفر رقم أربع على الـ إيش الـ إيش الـ نعمل الـ نعمل كل الـ للمقومة بتتشخص بالبيرس اللي هي ينخريز T-34 فهناعمل T-34 الورقه دي مكتوبه اني في المرجع صح؟ <س anak -anlican> <ة صغير> انا ماشي. الاسينشال فاهمه انت عارف هم فاهمين ده ولا الكلام اللي انا قلت ده مش تجيبيهم ورايا ايه المشكله مش عارفه انا وانا انتبهت يعني كده المدرسه في رقم 5 بتشوف في المكان هذا يصير في البوزنس الناس دي فكتين تبادله للثلاجات او الاكيتوسات اللي في مركز ده رويلا اي في جي واي جي ام زي السيتوميجالوزاي فيكس زي الاي كي اي في لما في حاجه تقولوا لكم انكم شايفين ان انفيستيجيشن ده قاعدوا انتوا عاملوا سكتات كده عارفه ان انتي هتدوري على الايجين عشان تعالجوا كده هو في بس يعني هو بس كده اه لا روبيا البكتيريال خلاص ni Qualse are these sources? I will use this I <Arduino> ممكن في سبير بولمارو خليل أو الناس اللي بيأخذوا البرتزون ممكن معاهم يحصل إميون سبريشن بتقيل لرينفوسائيس أو الناس اللي بتعملوه إرادياشن إيزاك في تريك من فتنسر أو التوتال بودي إرادياشن قبل ماعملوا الترامس بلانتين بتاع البولمارو أو الأورجن ترامس بلانتين إميون ديفيشنسي سندرون زي الـ HIV أو الـ AIDS نيجي بقى حاجه اسمها الهيموفاجوسايتوسندرم او هيموفاجوسيتوز من الاسم كده هيمو يعني هناك فاجوسيتوز يعني فاجوسيتوز يبقى ده الحاجه اللي بتعمل هيموفاجوسيتوز للماتورولوجيك بلاد او للبلاد كونج زي ما احنا شايفين دي السوسايتي ماشي جواها ايه لا وبقايا خليه ثانيه فهو دن معنى كده ان الهيستوسايتس او الماكروفاجس اللي جوه جسمنا بدأت تبتلع السلزة بتاعت الماتولوجيك سلز الليه في الناتروفيل البلايت لتس ايه الخلية المهم ان هي بتاكل الخلية اللي حواليها طبعا ايه ليه بقى لما يحصل ده تخيلوا بقى فيه حاجة عمالة تاكل السلزة دي فكل ما تطلع سلزة بتبتلع السلومي يحصل ايه بين كل السيلز محط في سواء الار بي سيز او البلايت ليتس او وايد او يبقى وان ايليمنت افكتد او 2 ايليمنت افكتد ولكن لما نعمل المار هنلاقي الصوره دي في المؤ في الجمر لود افرنت تايبس في نوع بنقول عليه برايمري وفي سيكندري البرايمري ده يعني نو كوز ما حدش عارفه بالظبط بيحصل جواه ان بريد اسبوزنج انفكتشن لكن لا انه له فاميليار ديزيز يعني لو في شخص في الفاميلي عنده هيموفاجوسيتوزيس اللي هو البرايمري تايب ممكن ازهر نمبر اوف ذا سيم فاميلي يبقى يجيلهم نفس الديزيز الحاجه الثانيه اللي له لهم جينيتيك في سيرتن جين لما يبقى فيه ميوتيشن يبقى, من يبقى ده من الكرايتيريا بتاع الهيموفاجوسيتوزيس ممكن يرتبطس هيت ذس اميون ديفيشينسي زي شيداك هيجاشي هناخد النهارده ان الله وسكس لينك بروليفيراتيف بس شيداك هيجاشي الانسد اوزا ديزيز اللي هو البرماري طايف والوليه اقل من سنة. يعني ايه? يعني الطفل في السنة الاولانية اللي هو عنده الابنورمالي الجينيتك دي. ممكن يبدأ يظهر في السنة الاولانية من العمر. خلاص? لا الكونجينيتال ديزيز ده يعني هو عنده حاجة ورصية واخدها من الام من الاب. بتولد في فيها. وبعدين الكونجينيتال ديزيز ده بي الشهر الاولاني بعد الولاده عشان اقول عليكم جينيتال يبقى يا اما هو اتولد بيه وانا ما شفتوش بعد شويه اللي هو الشهر الاولاني يا اما ان انا اكتشفته من اول الولاده اقول عليكم جينيتال لكن ده مش جينيتال دي حاجه جينيتيك ممكن فيه. كلنا ممكن عندنا جينيتيك بس نفرم ديزيز دي بتماني فيست بظرفد ايج يعني ممكن في سن 20 في سن ال في بعض الديزيز بتاعي المسل زي المسل ديستروفي بتظهر اصلا في الادوليسنت بيج في بعض الاليماتولوجيك ديسوردر في الهيموستاسيس ده ظهر عند الكورد كده فهي كلها بيبقى لها جينيك في الفرق ان هي في اب في الجين ميك اب الستراكشر بتاع الجين لكن الهيرديتري او الكونجنيتال ده هو عنده ان من اول لما كان جنين اتكونت فيه الاب دي واتولد بيها لكن الفرق في الجينيتيك دي ان هو عنده بس ممكن أنا بقع عندي certain disease وما يجليش. وممكن يا شخص تاني brydis gosed ويجيله. فمش كل الناس اللي عندهم genetic abnormalities بيجيلهم نفس ال A لكن في inherited disorder لو عنده 30 يجيل هيجيله 30 بس manifestation ممكن تفرق من شخص لشخص لكن عنده نفس disease. خلاص? الاقوائر ده او الساكنداري طائب ممكن يكون نتيجة انفكشن سواء فيرال او, أو بكتيريال او فانغل او او ممكن يكون نتيجة ماليجنسي من الانفكومة او بعض الاوتوميون دس اوردرز زي الارثرايدس والبستيمافلوكس اقلال؟ يبقى عندنا توعنعين درايماري ويساكنداري درايماري ده هو مش معروف سبب لكن لوف جنيتك فيه الساكنداري بعد بقى نقلق كل الحاجات بما يبقى عندنا حاجة بيقول عليها ساكن دليل بيقول عليها من باسولوجيك بيزيز اللي عندنا. عندنا كام حاجة في الباسولوجي. وانفكشن وانفلميشن وماليجنانسي ووتوميون. كل الباسولوجي اللي ستدرسي بيخرج عن حاجة من ده. فخلص انا ناسي مش عارفة هو ايه اسباب. ما الاسباب دي موجودة في كل الدنيا. او نحطاهم كده بدون ذكرى اثنى. انفكشن ماليجنانسي ووتوميون او انفلميشن ويه associated الفاس دي اللي فوق اللي هي فايرال <تصفيق> اسوشييتد هو مور مع الفايرال انفيكشن زي ما قلنا ان هو ديفولوب از ا رزلت يعني ايه شخص عنده جهاز المناعه بتاعه ضعيف لاي سبب ثاني زي عيانين او بولجي اللي هم عندهم اورام او حاجه اسمها في الانتيستن فدول بيبقوا برده اميون كل الناس الاميون كومبرمايز ممكن يحصل لهم الهيمو كاربوسيلس بس مش معنى ان هو بيكسل في يبقى ليه كل الناس اللي بتجيلها ما بتجيلهاش الهيمو كاربوسيلس مور كومن ان هو لما الشخص ده يبقى اميون كومبرمايز لكن هو شخص طبيعي وعنده انفكشن عادي جدا ان كل الناس اللي يجيلها انفكشن ويرو خلاص بتره معلش ثاني ايش هو بس بايرن اسوشييتد هييموفاكوسيتيك سيندروم اي كلينيكال بريزنتيشن بتاعه فيفر و فيكس <تصفيق> ميجالي انت بيبقى فيه نيورولوجيك سيمتومز سيزرز اللي هي كونفالشنز تشنجات يعني واللينف نودز ممكن تبقى ان لارج ممكن يبقى في سكن راش نون ديسويتين لان هو اصلا كل الماكروفاج سيستم في البودي هايبر اكسيف عمال يبتلع السيلز احنا بالنسبه لنا بنقول هيموفاجوسيتوس لان هو بيبتلع الاب سيلز لكن بتاع الجلديه هنقول سكن هيموفاجوسيتوس لانه فاجوسيتوس لانه بياكل الاب سيلز فهو هنا عنده كل الماكروفاج سيستم اك티브 عشان كده عنده بس ليموجاليت المكان اللي قاعد فيه الماكروفاج صح وعندو الامفا دينوباسي لان برضو فيها مكروفال والسكين والجوندس دي كلها ديشو باستراكشن ما تيجي الايه فاوس ايقوزيس الوايت سبريد فروغر فاول دكتورة نعم اللي يكون هكذا الشي افكتب يعني بس الارباسيس ولا <تصفيق> لا مش شارف ممكن تبع الحاجة افكتب عن تانية بس ملهاش رول يعني ممكن تبريم شخص بشخص يعني ممكن تبريم شخص بشخص كله تلابا اهو تبصي في الارب دياجنوزيس بتاعه س ايزر، بليتليتس او الهيموغلوبين الجروب اللي ورا دول في الكيميا اه لا معايا مش مع بعض السايتو بينيان البليتليتس بتقل الهيموغلوبين الوايت بنلاقي حاجه ثانيه من الكيميا هاي تريجليسرايدز في الهيموستاسيس كل التست دي هناخدهم ان شاء الله البي تي والبي تي تي إن شاء الله ناخدهم في الهومستيز هاي AST و ALT دي الأنزيمز بتاعة الليبر السي اس اف بالله في إنترى الغيبوتين هو هاي سيل كون الناشر الكيلر سيل أكتيفيتي هتبقى له وبقى معانها هاي فرثين يعني عوانا السيرا فرثين هنلاقيين فرثين حد يقول لي ليه عشان فكش فرثين عشان عشان عشان دسترى عشان عشان قصية عمالة تأثير الارب السيل بتتسرها واتطلع المستوباثولوجيك فايندنج مللي هيموفاجوسيتوزس في البون مارو يعني لو عملت البون لو عملت البون سكين سي ان اس كل فيهم هيموفاجوسيتوز خلاص يبقى البروميننت فايندنج في البون مارو هي ايه هيموفاجوسيتوز نيجي للديجنوستيك كرايتيريا ماشي بيقولي قبل ما بنعمل بقولي راح الديجنوستيك كرايتيريا بتاخده نون جينيتك ديفكت يعني كل الناس اللي هتيجي وبعدين نعمل لهم نلاقي الكلينيكال داتا ماشيه مع ان هو هيمو سيتوسيس ونعمل الدور مار ونلاقي الهيمو سيتوسيس بنعمل لهم الجينيتك ديفكت نشوف الجين بتاع الهيمو سيتوسيس ونعمل له الموليكولار جين بتاعه فيه ميوتيشن ولا مفيش لما يبقى ده موجود مع خمسه من الحاجات دي احنا عندنا ثمان حاجات يبقى ده ديجنوستيك للنيموكاجوسيتوس ايه هم الخمس حاجات خليفر سبلينوميجالي سايتوبينيا 2 أو موال سيلايينز يعني ايه؟ يعني احنا عندنا البلاكلت والميكترات بلوطس وخموكروبس لو لقيت البلاكلت والميكترات بلوطس انقضي لو لقيت البلاكلت والنيموكروبين انقضي يبقى اتلس في 2 منهم يبقى فيهم سايتوبينيا خلاص؟ هاي تراجل سترايك ونوفيبر اللي بيعد الفيريتين في حاجه اسمها كمان السي 25 بيبقى الليفيتد <تصفيق> السي 25 ده ده الريسيptor بتاع الانترلوكين 2 ده سنتوكاين لو ان الناس دول اللي عاملين لهم فاجوسايتوز مين يعني اللي بيعمل كل الاكشنز دي هو الانترلوكين 2 فلما لاحظوا ان الريسيptor بتاعته بتبقى الليفيتد فحطوها ضمن الكرايتيريا بتاع الداينو ديكريتور ال سنت ناتشورال كيلر سيل اكتيفيتي جيب هموفاجوسيتوزز في السي اس اف او مارو او اليجنفنوز يعني ايه كأهلا الاول بتبقى الحاجات دي جايه خلاص؟ لقينا فيه فروس بلين وميجا لسيتو بينيا وعملنا البون مارو لقينا فيه هموفاجوسيتوزز لان لما بقى فيه فروس في بلين وسيتو بينيا اول حاجة الدكتور هيفضبها السي بي سي والبونيا خلاص؟ فعمل السي بي سي لقى فيها السيتو ولي عملنا المارو لقينا فيه هيمو فاجوسيكوس. على طول بيتكت انتباحنا لدمه اللي يبقى هيمو فاجوسيكين صندوق. بس الاول نشوف الهيستر. حاجة في الهيستر حاجة تخليه سكن دي ولا مفيش. قال لك ده مريض اورام وبياخد كيمو ومش عارف ايه. خلاص هي كده الانصر جات ان هو ده سكن دي. او ان هو كان عنده بحاجة معاينة متفاترة وقد علاج وخفت ومش عارف ايه. برو دي انصر اللي هو مني سكن دي. طيب لقينا بقى الحاجات دي مش موج نكمل نعمل ترايد السرايدز ونعمل الفيرتين وبعد كده نعمل الجباكه الصفراء انا 2 يعني احنا عندنا بلايتلز وميجلوبين وايت بلاد سيلز اتليست منهم من بقلينين <تصفيق> خلاص دي ده شكل 256 شايفين دي دي هيس سايت <تصفيق> شوفوا بالعقل دي أربوسيس دي ودين ودين ومطيور أربوسيس كمان ووقاية فعلية تاني هنا برضو نفس الفكاية وفلها <تصفيق> في الوقلاة أربوسيس أو نورو كل السلز جواه شوفوا بالعقل عشان كده بيحصل في البريفران سايتو فينيا السلز كلها ساكل في الرحمة المرو بيتطلع بيهل عدد السلز جلنائي في البريفران سايتو فينيا وفي المرو في مفاجو سايتو حسب هو برايماري ولا سكن دريل لو هو برايماري يتعامل أكين نوع من أوراق من أمواع الكانسر ببلوك وتوكول التريت منتزل وكيف بتاع الـ AML و الـ AML لو هو سكن دريل أمنعليه تفوض بل هو تتبقه بكتورة اللي قلتي إنو إذا كان ياخد كين فربي يترى لأش أيو مودي عنده مو فجر تأكيد عينين الأوراق هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسكوبيتال عشان يبقى عندنا ان احنا كل اللي احنا خلصناه ده كان الكوانتيتيف اوف نورماليتي اللي هي اللي بتحسب اللي بتحصل في الكوانتيتي انزيز اوردر هو ده بريكالشن متخلفين عن ظروف التم يلا النهارده بقى ان شاء الله هناخد اللي هي الكواليتاتيف اب يعني شيء حصل ايذر في المورفولوجي في, في الفان لكن الكاونت نورمال فايزر ان هي تبقى حاجه كونجنيتال يعني موجود بيها او حاجه ان هي تبقى ابوايت كونجنيتال حاجه اسمها بالجر هود انومالي وهايبر سيجمنتيشن حاجه اسمها مينجليم والالدرز انومالي الشديه في جافي كل واحد من دول نعرف المخلوج بتاعه ولو في دفكت حصل نعرف ايه دفتكت. خلاص هنشوفكم دلوقت في الاقوائر والضالبودز وبلغر مكتز البلغر سينز دي هي نفسها البلغر دول بس هو العالم لما اكتشفها اكتشفها الاول التوجينيطال طايف فسموها بلغر هودانوميز وبعدين رجعوا لوها موشن دمعة مكتودة في اضغر اقوائر مكتز فسموها سودو بلغر هود سودو بيلغرون يعني شكلها زي البيغر كوت بس مش هي الاوريجينال بيلغر خلاص فاحيانا نقول عليها بيلغر سيلز او سودو بيلغر اوما وبورده سيجمنتيشن ده ممكن يحصل نتيجه اكوايرد نيجي لاول واحده فيهم اللي هي البيغر كوت عبارة عن ايه مفيش سيجمنتيشن في النيتروفيل احنا عارفين النيتروفيل النيوكلياس بتاعتها بيحصل سيجمنتيشن بتدي من 3 ل لبيوت اثنت عند 2 او مفيش خالص سيجمنتيشن وكملت الماتوريشن بتاعها لحد الاخر وهي ما عملهاش ده فهي دي عباره عن باي يعني 2 بس او ان سيجمنتيد نيتروفيل ده بيبقى اللي موجوده في النيتروفيل دي مني في السيجمنتيشن زي ما قلنا احيانا بنسميها البريمسنس السيلز. السيلز ممكن تبقى منظمه بالالباند مش احنا قلنا عندنا باند وعندنا سيجمنتيشن فالخلايا دي بتبقى ممكن شكلها زي الباند بس احنا نعرف رقها ازاي من البند هل هي باند ولا نيتروفيل اولا بحاجة احنا ما نيجي نعد الاسمير ولاقي كل السلز با فيها السيجمينتيشن او نسبة بيها النغة فده معناه ان دي بصبنا لكن في العاد احنا ما كنا بنعد الاسمير بلاقي نيتروفيل واخد الابرحام كلها سيجمنتد ممكن الاقي فيهم شويه باند احنا قلنا من 2 ل 6% ولما تزيد على 6% اون شيفتد زادت ولكن في نورمال هنا لا بلاقي مينلي موست اوف ذا سيلز واخدها باند او ان انا الاقي 2 3 متطرفين طبيعيين والباقي كله هايبر سيجمنتد او شكل الباند خلاص فدي اللي تلفت انتباهنا ان ده ممكن يبقى البيلجر مود احنا قلنا الباند دي لما بتزيد بتزيد في ايه البان دي بتزيد في ايه؟ سمناها اسمي كمان شفت انت شفنا هنا في اسمات وزالكتن وقلنا شفت انت وزالكتن بيحصل في ايه؟ اه باقي في طيب او انا في الانفكشن بقى هلاقي هيبو او بان مش هلاقي اخر ساينز او انفكشن قلنا في الانفكشن فيه توكسي جرانيول في فاكيوليشن فيه ده معناها ان لما الاقي الحاجات دي مع باند اه ده دي بتاعه لكن الاقي بقى كل الساينز بتاعه الانفكشن مش موجوده وموست اوف ذا سيلز باند او شويه بالعكس ده في الانفكشن ممكن الاقي سيجمنتيشن انكريز من قدر السيلز اللي عددها كتير خلاص الحاجه الثانيه ان انا لو بصيت على الكروماتين الاقي الكروماتين ده مش بتاع الباند ده ده بتاع الماتور سيلز يعني الاقي الكروماتين ماتور والسيل ما فيش سيجمنتيشن فده اللي يقول لي ان دي بتاع البلدر هود انومالي مش بتاعة البلدو سيلتز خلاص? هنشوف الواي في الصورة. اهو بصوا هنا. دي اصلا هي اتنين نتروفيل. طب انا لما بعد الاسمير وقابلتني واحدة. مشكلة واحدة. قابلني اتنين برضو ماشي. لكن في دول بقى بتبصي على الاسمير تلاقيه مصف زى السيلتزو بالمنزر ده. هنا برضو نفس الحكاية اهي. اتنين نتروفيل اه اتنين سيجمنتيش. هنا اتنين. بقى اللي بقولكوا على نيوكليير ماتيوريتي يعني هنا شوف الكروماتين ده ده بتاع النيوتروفيل اللي هي بتاع الباند ما بيبقاش بالشكل ده وبس وبعدين ايه غير الكساي امال الجرانولز بالشكل دي مليانه جرانولز عشان على الـ على الـ على بالسلايد لو انت شايفها دايركت على الكمبيوتر هتلاقي باين الجرانولز ده الكروماتين ده بتاع النوا احنا قلنا الخليه بناخدها سايتوبلازم سايز كروماتين كونتينتوم جينيوكليس كونتينتوم فكلهم مع بعض مش باخد حاجه واحده لو انت قلت السايتوبلازم ده ما فيهوش جرانيولز ده بتاع النوا طب كمان الكروماتين ده بتاع النوا لا لا ده فايل كروماتين الكروماتين بتاع المايلويد سيريز دايما نلاقي شايفين الحتت البيضه دي يا عمرك ما تشوفيها في بتاع النوا طيب بتسرها تمام المركب ده هو ايه هذه دي ام سيجمنت يعني هي نيترفل بس مفيها سيجمنتيشن ماشي ترى هذه جرانيولز ولا فاكيوليشن فين دي جرانيولز لا اسمع بغلط ولا لا بقول شوفوا الحتت البيضه دي دي بنقول عليها ايه الكروماتين بتاع المايلويد هشوف هاي كروماتين كروماتين باك جراوند يعني ايه يعني الا الباك جراوند بتاع الكرومه فاتحه قوي وكاينة فيكم تراس لما بين الاتنين. في بتاع اللونفوسايتس عمرك ما تشوفي نوعة البيضة دي. هم? تشافي حتة افتح من حتة. بس استيل فيها كروماتين. عشان كده منون على بتاع اللونفوسايتس شيتس. عاك انها شيتس على بعضها. مفيش حتة فضية. لكن هنا لأ في حتة تتحس ان هي بيضة فضية من الكروماتين. فده يكراكترستيك للمدين تابع المايلويد سيريز مش تابع للمكواتين. ناس? اكراكترستيك. ماشي ماشي ما حصل خاصه <تصفيق> ماستيشين على بعضها ماشي النيتروفيل هايبر سيجمنتيشن في الكونجنتال تايب بيبقى اوتوزوما دومينانت بيبقى نورمال فانكشن للنيتروفيل كل الحكايه المورفولوجي بتاعها احنا عندنا من 3 ل 5 سيجمنتيشن ب او, أو اكثر خلاص الميهجلين انومالي دي اوتوزوما دومينانت عباره عن ايه بيزو فيليك انكلوجنز كونتيننج ار ان اي يعني الاقي الليكوسايد جواها بيزو فيليك عن ار ايه المهمني في السطرين دول انها خلاص عشان لونها لان في حاجات ثانيه هتيجي الوانها مختلفه غير كده ال دي الكونتنت ايه خلاص كده هنا نتلخبط بينها وبين الضالبودس بس يعني مش نقطة تهمكم لان اصلا لما بتبقى فيه ضالبودس دي تبقى الاقوار دي طايف هو معاه افكشن معاه ازر ساينز تقولي اللي دي ضالبودس مش ما يلجنين. وهنشوف حاجات في الصورة بتاع الماهدين في الرأي لنا لسي. ممكن ان هي اه لا يعني مش, يعني مش هتلخبط بينها وبين الضالبودس لكن في العين ده نفسه ممكن في نفس السمير هلاقي جانبه جاينت بليل. يعني البلاتل بتاعت الصورة بتاعت الشخص هلاقي حجم البلاتل اكبر من الطبيعي فمنو علىها جايل البلاتل ممكن نلاقي الوائد بلقسل كاول فدي كلها حاجات تقول ده لكل جينة الطاقة في طول بودز لا ده انا هلاقي الكون ممكن يبقى عالي بتاعت الوائد بلقسل زي ممكن يبقى انفكش في نفس الوقت مش هلاقي الجايل في البلاتل دي دي ودين دي؟ دي؟, دي دي اللي احنا قمنا عليه بيز وفيلة ممكن يبقى زي ما قلنا معاه لكوبينيا ميسروم سيتوبينيا لكن بيبقى معاه شوية بليتلس من هنا شايفه بليتلس بس دي نورمال بليت شايفين دي شوفوا بقى الصوره الثانيه السيتوبلازم فيه الجرانيولز اهي البليت دي ودي بليتلس شايفين الفرق بينها وبين البليت اللي قبلها دي في الحجم بتاعها قريبه من مين من بعد لما تشوفي حاجه بالمنظر ده ده تتوقعي ان هي دول بودز على طول يجي في بالنا المنهج لين في الامتحان ما بجيبهم لكم ح بقولك على فكره يعني الحديث مش هجيب لك ولا دول اللي هي حاجات بتلخبط في بعضها دي مالك نيجي بقى للاخر الدرس هنا. لا اذا بتاعك البنز دي بتبقى واضحة نقطة جونها بلاد وصغيرة عن كده وباقولي الوبسكوير كل ميوكلة انتم شايفة حاجة غير الجرانيولز لكن هنا باين انها نيتروفيل وهوها انفلون الالجرزة انومالي دي برضو الجرانيولوسايت والمون واللم فيهم جرانيولز وز بيربل كالر الجرانيولز كونتين ميوكوبوليساكرايز يبقى هنا موجودة في الجرانيولوسايت والمون واللم ونونهم بيربل وعبارة عن ايه؟ <تصفيق> ميوكو بولي ساكرايز السلز بيقع لها نورمال فانكشن ممكن تشوفها بسندروم اسمها اه هورلر سندروم او الهندر سندروم ما يهمناش الحتة دي يهمنها ان هي ميوكو وان هي بيربل انقار كده شايفين دي ودي كل دي الجرانيول دي بقى اللي تتلخبط بينها وبين التوكسك جرانيوليشن بتاعنا يعني ممكن دي تبقى توكسك جرانيوليشن عشان نبقى متفققين انا واجب التوكس الهايبو سيجمنتيشن والهايبر سيجمنتيشن دول بيجوا في الامتحان لا أجيب دول ولا ميت ولا الالدر بأنيمال عشان لما تيجي في الامتحان توكسي الجرانيوليشن وتيجي واحدة بتعمل نفسها شطرة ويقوم حق طال دي وحطها لها غلط يبقى على الاجحة عندي حق اتفقنا؟ لا الالدر ولا ميت مكليم ولا الدول بودس عشان ما تطلق مضوش خلاص كده؟ إلي بيدي الهيبو سلمنتيشن والهيبر والباكيوليشن أو التوكسيك دياموليشن دي اثر طيب ديها خول الدول بودز الالدرز الانومالي شايفيني هي اللي لون حبير بيدي الشدك في ديشي ده بقى لو انت حن باور لو الاثنين ان بوينت ممكن اجيبه في جيك دي لو امتحان سمير مش هجيبه لاني ما عنديش خلاص خلوني اجيبه ايه بقى حكايه في ده الكجاش ده شكل الجرانيولز دي دي اللي بقى بتاعه في ده الكجاش السمراء شايفين دي بنوريه اصلا يتلخبطوا مع بعض انا قلت لكم ان الموضوع مش انا بص بعيني قال لي ده كذب عشان كده بنقول في كيس كيس يعني معي هيستوري وبعد كده اللاب ولو كان الشخص اللي تعبان ده عنده حاجه في المخ او الـ CNS ممكن يكون ايه البصري خلاص ده ما نبص على حاجه واقوم ايمعي من عن الميكروسكوب بقول دي حتى لو قولتيها صح يبقى انت ما تعرفيش حاجه جط على لا خلاص لازم الحاجة كلها تبقى كده كيس خلاص طب ايه بقى الموضوع هنا ده عباره عن ايه قلت الزهمه الريسيس هو حاجه انهريه الحاجه الثانيه هيديكارم بويجينيك انفيكشن بارشن هنشوفها في الصوره اللي بعد كده يعني عنده ريكيرنت بويجينيك انفيكشن كل في الاير بي لاي الحاجه الثانيه الطفل نفسه بيبقى عنده اوكولوتينيز البنازي هم شعرهم ابيض ومشهم بيضه ووشهم ابيض خلاص يبقى كده في عندي شكل للبيبي وبعدين عنده ريكيرنت انفيكشن وبعدين عمل السي طلع المنظر ده مخبطين بين حاجه ثانيه لا <متحدث> <متحدث> خلاص انت كده بقول هم يبانوا في الشرح ان احنا متلخبطين منهم ومن بعض لان احنا بنعتمد بس على المفردات لكن لما نربط كله ببعضه هنلاقي هم ما بيتلخبطوش ببعض والا ما كانوش كل واحد خد اسم مختلف يعني abnormalities and coordination defect يعني عنده تقريبا كل السيستمز فيها مشكله ودايما الinherited disorders مش دايما بتبقى مالكي سيستم دي مصورة تانية الجرانيولز جاينة الجرانيولز اللي بيقى موجودة في الجرانيولوسايت وفي المون في اللامر دي بريس دي ميجريشن دي يعني ايه؟ اتنا قلنا العائلين دو بقى عندوهم رفانيجين انفكشن <تصفيق> يبقى معنى كذا ان الفانكشن مش نورل يبقى الطفل دا عنده مشكلتين مشكلة في المورفولوجي ومشكلة في الفانكشن لان بعض الديزيزز بتدي ابنورمال مورفولوجي لكن ميبقاش عنده ابن او على الاقل الفانكشن اللي موجوده في الكرفيات زي الالدرز والمايجريشن خلاص لكن هنا لا هنا بيبقى عنده ديبريزد دي مايجريشن ودي جرانيوليشن اللي هم بتوع النيتروفل مش لما يحصل انفيكشن بتبدا تو مايجريت للسايد بتاع الانفيكشن بعد كده تعمل فاجوسيتوزس وبعد الفاجوسيتوزس تعمل كيلنج هنا بقى دول فيهم مشكله فبالتالي مش بتفايت الانفيكشن الحاجه الثانيه وبالتالي يجي له ممكن لو كمل القدر الا دي يجيله الليمفو بروليفيرتيف سيندروم هناخدهم اللي هم نوع من انواع الليمفيمسي زي الكرونيك لينفويد ليميميا والجانسي الليمفوما والحاجات دي التريتمنت بتاعه يعني الحل الوحيد له هو البون مارو ترانس بلانتيشن لازم تعمل له زرع نخلي شايفين الجرانيوتس ده بس عشان كيف رأكم مش هكتحنك في شكله بطوف يا عزي <تكلم> <تكلم> نيجي بقى للفنكشنال أبنورماليتي احنا شفناهم دول مورفولوجي بممين تول كونجيني لسه نشوف المورفولوجي الأقوال هنكمل الناتر في كمورفولوجي وفنكشن الأول وبعدين نشوف الأنقوال ده طالب بالفاقشنال الابنورماليتس بقى احنا عندنا الرول بتاع النتروفيل بتعمل ايه؟ الكموتاكتشو الكموتاكتشو اللي بتطلع من الديمج التشو وتبدأ يحصل لها رولي تتحرك وتروح تقتاشي الاندوسيريا السل كل ده عشان تعمل ايه تروح التشو لما تروح التشو تعمل وصفتها حسب الانفكشن او الانفلاميشن الموجود بكم اكتباتد بالكموتاكتشو تايتلي ادهير سيروزا امتيجرين فاميلي افبروتين هي عشان تحصل لها المي تتعدي من الاندوثيليوم بتقول ان هي بتهدير لي عشان تلزق في الاندوثيليوم ده محتاجه ايه <تصفيق> جلوك الجلو ده اللي هو البروتين اللي بنعلمه الانتجرين ولهم ديفرنت تايبس خلاص ممكن يبقى المشكله عندها في ده الانتجرين وبالتالي مش هتهدير الاندوثيليوم وبالتالي مش هتقدر تحصل مايجريشن يبقى يعمل في الايه ممكن نوت ريسبونديج للكيوم تاكت فبرزه ويعمل بالفكت في الـ في <تصفيق> الـ بعد كده الميجريشن ميجريت أكروزا انسيليا سيلول وتروح التشوف تعمل فاجوسيتوزيس يحط الأورجانيزم جواها في الفيزيكل او الفاجوزوم وبعد كده الجرانيولز اللي جواها جو تطلع لفروت برودكت تكيل الأورجانيزم يبقى هي الاول تعرف ان في اورganism ده اللي هو الكيموتاكسس وبعدين الكيموتاكسس في نفس الوقت خلاها تتحرك وحصل لها اكتيبيشن بعدين تروح تو ماجريت ترون اندوسي يعني يبقى لازم هتبقى ادت شكل وبعدين تدخل التشو جوه التشو تبدا تبتلع الاورganism او الديتيشو اللي موجودة. وبعد كده تعمل لها دستروكشن. اي واحده من دول لو حصل فيها ديفت هيبقى في ديفت في هنا هي اول حاجه بدات النهايه اكتاكتيفشن او يعني اكتر رولنج وتبدا تتحرك وبدات تبقى اديرنج اهير الاندرسيليام عشان تبدأ تومنجريت وتدخل الايه الكيموتاكتيك كتور اللي هي استجابت لها دي عملت لها اكتاكتيفشن هتبدا تعمل فاجو سايتوزي المفروض بعد كده بتديستراكت الاورجانيزم او destruction of زي ما قلنا اي ستير اللي احنا قلناها دول ممكن يحصل فيها مشكله وبالتالي يبقى في مشكله في الفنكشن steps involved effect in structural components of the neutrophil resulting in يعني اي واحده من اللي احنا قلناهم لما يحصل فيهم مشكله هيحصل ان مش هتقدر فيه فيه. ممكن ده يبقى في في recruitment bronze selection اللي هو عايز يساعدها من عشان تدخل تعمل فالخطوه دي ممكن يبقى فيها هي بتادهير للاندوثيليوم الادهيجن ممكن يبقى فيه ديفكت وبالتالي الميجريشن مش هيحصل ممكن ديفكت برودكشن ان اكتيف اوكسجين ميتابولايتس يعني مش بتطلع الاكتيف اوكسجين سبيشيز وبالتالي ما بيحصلش كيلنج للميكروبورجنايز فدي هتدينا ديزيز اسمه كرونيك جرانيولوماس ديزيز هتوقفت في الاميونولوجي هتيجي الوقت او الديفيشينسي في الجراني. أو اول واحد اللي هو الليكوسايت ادهيجن deficiency مش احنا قلنا ان هي لازم ادهير لي ممكن بقدر ادهر مثلا دي الحاجه اللي بتخليها تدهير البروتين ده مش موجوده فبالتالي هتبقى ديफेक्टيف برده هتاثر على الهاندر ذس از ريل اوتوزومال ديسوردر ريسيسيف كاركترايزد باي ابسنس اوف ليكوسايت سيل سيرفيس اد هيجن بروتين نوع البروتين احنا عندنا من اللي هو الليكوسايت اد هيجن ديفيشينسي تو تايب طيب 1 و تايب 2 ده مين تايب 1 وتايب 2 على حسب نوع البروتين اللي ديفيشنت فده ما يهمناش نعرف بس ان في حاجه اسمها لوكوسايت اد هيجن وان هو تايب 1 وتايب 2 تايب 2 في ام بي ارد اكسبريشن للسيالي مش عارفه ايه ما احنا عندنا طيب وان وطيب تو تايبس تايب 1 وتايب 2 من الديفكت في البروتين اللي بتعمل اد هيجن بتاع النيتروفيل خلاص خلاص دي عندنا تايب 1 وتايب 2 ده تايب 1 طيب وان ده اللي هو دفكت بقى في الانتجرين ده واحد منهم يعني. وبالتالي السيل محصل لاش ادهيرمس ولا يحصل لها مايجريش. خلاص? المفروضة هيقادل في النيتروفيل. المفروضة ان الانتجرين ده يلزقها هنا يلزقها في, في الاندوسيليا من تحتها. فهنا مفيش اصلا. مفيش الادهيرمس ده مش موجود. فبالتالي مايجريشها مش هيبقى موجود. خلاص? فهمت دي? الادهيرمس ده دفكت في البروتين. اللي موجوده على السطح بتاع الليكو سايد <تصفيق> عندنا نوعين ال دي 1 و 2 ما يهمناش هو كل واحد في ايه اللي ديفكتيف لكن نعرف ان هم نوعين وان هم بيتأثرت الادهيجن وبالتالي ما يحصلش مايجري شوفوا المانيفيستشن بتاعتهم انفكشن. كل دي اصلا كليوب ظاهره هنا ده عشان الايه الانفيكشن شايفين هنا <تصفيق> <تصفيق> فده كل طبعا ما فيه دفكت في الفانكشن هتلاقي تاونت نورمال والموركولوجي نورمال لكن الفانكشن بتاعت الناتفيل مش اه في الشي ده كيجاشي سندروم ازاي ما قلنا الديفكت ده. الجرانيوز اللي موجودة دي بيقى دفكتب. يعني مش بتقدر بدون بالفانكشن بتاعتها كويس. وبالتالي بتاع الاورجانيزم مش بيقى كويس. فبالتالي الشخص ده يجيله نفس الحكاية في الخرونيج جرانيولوميتاس بيزيز هو هنا خلاص خلط الماء اترو ارجانيزم مفروض انها تعمله كيلنج لا، كانوت بروديوس اكتف اوكشن اسبيشيز في الخرونيج جرانيولوميتاس وبالتالي مش هيفصل كيلنج هي هتبتلعه لكن هيفضل موجود جوابها خلاص؟ فبالبان وكأنها جرانيولوميتاس عشان كده قلنا عليها كرونيج <تصفيق> جرانيولوميتاس بيزيز باكتيريا انجالفد اند كونتيند في الفاجوزوم كونتيند وزا جرانيولز ارلي والاكسجين ميتابولايتس لكل البكتيريا ده مش موجود في ده فهنشوف بقى الصوره اللي بعد كده ده الشد الكيجاشي ده زي ما قلنا ان هو عباره عن ايه هو 6 اصلا كل الاورجانزم اللي بتدخل جوه النيتروفيل ما بيحصلهاش كيلين فتقريبا اكل مفيش نيتروفيل فبالتالي ده بيخليه ان هو ليه The chemical function of the cytosis is micro-organism, but it can't kill micro-organism because the cells have a defective respiratory virus oxidase system, affected individuals have chronic infection with organisms that do not normally cause infection for normal individuals. We have a common sense for the skin. وكذلك في النوز <benim> <woo noise> كل دول عندنا عند الشخص الطبيعي ما تعملش انفيكشن عندهم بتعمل انفيكشن فطبعا هو هيقدر يفايت الكومبنسلز ولا الباثوجينك فعشان كده بيحصل كرونيك في الاخر بيحصل ديس ده النورمال شايفين هي طلعت الايكو لايت المفروض ان هي تكسرها الH2O2 اهو هيبدا يكسر الاورجانيزم هنا بقى في الكرونيك جرانيولوماتس ديزيز فيش الh 2 وفي الاخر الالجانزم ده بتفضل تبتلع الالجانزمية ترقم بجوها ويحصل ان هو بقى زي الايه الجرانيلوماني حاجة اخر يسمع مائيل واريكسيديز ديفيشانسي فاكرين ما قلنا الساكن البرايماري جرانيوز فيها المائيل واريكسيديز ده واحد من الكونتينت بتاع الجرانيلومانيز يعني واحد بكل اربع تلاف. يعني كل اربع شخص ممكن يقفين واحد عنده الامي بي او ديفيشانسي ولكن النور بيبقى فيه نورمال فانكشن لكن بس كل المشكله ان الكيلنج بياخد لونجر تايم عشان كل الاورجانيزم تاخد وقت اطول لكن بقيه الحاجات بتبقى نورمال عشان كده الاشخاص دول ممكن يبقى عند الناس قدامنا طبيعيين عندهم الديفكت ومش باين ولكنه هو دايما اسكومن لكن هو زاليست كومن اند ديجنوست لانه ما بيعملش مشكله فبالتالي ما حدش على ديجنوست بتاعه خلاص لكن لو عملنا سكريننج احنا ممكن نلاقي نسبه عاليه نيجي بقى للاكواير ديسأوردرز في الكواليتاتيف اللي هم المورفولوجيك والفانكشنال هم مينج مورفولوجيك اللي هي توكسيك جرانيوليشن ودي بجيبها في الامتحان كتير جدا الدول بوديز والسودو فيلجرفود برده بتيجي في الامتحان والهايبر سيكمنتد نيوتروفيل بتيجي في الامتحان والباتيوز دي شكل التوكسيك جرانيوليشن شايفين احنا قلنا النيوتروفيل اوريدي فيها هنا بقى ايه اللي حصل الجرانيولز دي زادت ولونها بقى اغمق من الطبيعي هي دي شكل الجرانيولز اللي احنا بنشوفها في, في النورمال دي شكلها لا دي غامقه وكثيره جدا بتحصل عباره عن ايه انكريز جرانيوليشن اول حاجه ان هو انكريز يعني لونها اغمق واكبر من الايه من الطبيعي امتى بنشوفها سيفير بكتيريال وايه تصير دامج زي المالكار دي لعم يفاركش دي نورمال في البريجمانسي ممكن نشوفها وايه سيربي والصيد والمانسي أهم واحدة، أول واحدة وآخر واحدة أهم اثنين في الأسباب، أول واحدة وآخر واحدة خلاص؟ أول واحدة لأن هذا موستو كومان وان تاني واحدة لأن هو الشخص قدامك هيبقى جاي شخص طبيعي ولو انت ما خدتيش الهيستوري بتاعه هتقولي ايه اللي اعمل غير كده في اللي بياخدوا السيتوكاينز زي الجي سي اس ايه والجروس فاكتورز اللي بياخدوا الجروس فاكتورز بتلاقي الاسمير بتاعكم الليوكوسيتوزيس في كل السيرز فدي على طول هدي جهه المغنى ايه انفيكشن الحاجه اللي بتعمل ليوكوسيتوزيس وجرانيوليشن توكس دي اللي احنا بنقول عليها الانفكشن. لكن احنا لو سالنا على الهيستوري هيقول لي اه ده بياخد او نوعكون بياخد الروس باكتور نعرف انه ده هيكون السبب في الارضون المرخولوجيا دي فاتن فيه. الدول بوديز اللي هي دي. عشان كده قلتلكم ممكن تطلق بصنعات الميهجنين. هي عبارة عن سمول بلو اه بيل بلو سيتو بلازمت انكولوجن في البريفريومزاسل. ده اللي بيفرقها من الميهجنين. الميهجنين ممكن تبعى موجودة في اي مكان. لكن دي غالباً بتبقى اختار في الخلية كده. ايوان عن اندوبلازميك بروتيكولول دول اخوات الار ان جي صح اللي كان موجود في الميه جرين بقى موجود في الانفكتيف اند انفلاماتوري ستيتس ممكن في سبير بيرن او بي وبوست كيمو واحيانا للبرجنسي ما قلنا الميه هي مش بتبقى دول بوديز هي شبيهه بالدول بوديز عشان كده حطينا معاهم الميل الجديد لكن بنشوف بقيه الداتا بنشوف عنده جين ثبليت ليه عنده ليكوبينيا عنده بليدنج ديس اوردرز لما تبقى الحاجات دي موجوده يبقى ده تبع الميل الجديد بس مورفولوجيكال نورماليتيز ده اللي بنقول عليها الضل بس بشكل ثاني ليه شايفين مكانها دايما كده واخده البريفري اوت سايت السودوبيلغرود اللي هي زي ما قلنا هايبر سيجمنتيد نيتروفيل ولكنها الاوفر ديفايد خلاص في ايه بقى ان هيريدد مايلو ديست بلاستيك سندروم والمايلو فيبروزيس للكرونيك جرانيولوسيتوبليكيميا و2 و3 خلاص المايلو ديست ده كومن فيه ان احنا نلاقي هايبر سمنتشن يعني الجرانيولز اللي موجوده في لازم تبقى اقل من الطبيعي هناخد ان شاء الله والخرونيك اه اه دي باس احميلو فيبروزيس والخرونيك جرامي لسيدين تتروفيل راس؟ دي الهيبر سيجمينتد زي ما قلنا هي من خا من ثلاثة لخمسة لوب لما لاقي نيتروفيل وفيها خمسة لستة او اكتر من ثلاثة المية من النتروفيل فيهم خمسة لوبس يعني انا لو عديت نتروفيل مية ولقت فيهم ثلاثة فده انديكيت هايبر, هايبر سيجمينتد راس؟ موجوده في ايه بقى في الجلوباسيك انيميا طبعا جبنا من ايرن لكن ممكن نشوفها في ليفر ديزيز واليوريميا خلاص يبقى اول واحده مهمه جدا جدا, جدا ومحتمله ان خط ممكن الليفر ديزيز واليوريميا دي شكل, شكل دي تيجي في الامتحان I'll put the slide, which type of cell? F'a de ied? Hypersegmentation. No, de la basol. Which type of cell? Neutral. Physiological abnormality, a abnormality, a hypersegmentation. I'll just put two conditions with this pathologic abnormalities. F'an de, béssala, megaloblastics, with liver cell, واحد. F'a يعني لو قلت سببين من الحاجات الثانيه الموجوده والسببين ما فهموش الميغالوبلاستيك انيميا يبقى اكيد قلت 1 و يعني يركز على طبعا أصلا يعني اصلا مين اللي في الميغالوبلاستيك انيميا طيب دكتوره لما جينا نتكلم يعني بس ده الاي اي نفس الاستجمينجي لوكيشن مالها يا في حاجه زيد على 5000 تعتها اعتبرها هايبر ايوه وانا بجيب لك اصلا واحده ما فيهاش من بردر ناي مش هجيب لك خمسه واجيب لك يعني فهمت اه هجيب لك زي ما انت خايفه اجيب لك 10 اجيب لك سبعه اجيب لك عشان ايه ما نختلفش مع بعض عشان انتوا بتضوقوا بتعدوا وتحسموا لكم على ما تدوروا على مطرح رجع فاهم انا ليه مش معلقي بابك؟ دي بسك يعني بدون سبب، مش معروف السبب بتاعها زي البرايمري ان ده شوفوا الفرق ما دي شايفين دي شايفين السيتوبلازم فيه جرانيولز؟ دي؟ في؟ لا، في بس قليله جدا مش النورمال، خلاص؟ شوفوا دي؟ لا دي مش هايبر، هي هايبر سيجمنتيشن بس الجرانيولز دي طبيعيه. خلاص؟ لكن هنا هايبو هايبو, هايبو سيجمنتيشن وهايبو في الامتحان ممكن تبقى كل السيلز زي ما انتم شايفين السمير دي كده او اركز على واحده بس منهم فلو هي السمير كده برده دي هايبو سيجمنتيشن وايش تايب اوكسيل with which type of abnormality we mentioned two conditions or three conditions or oh, a uh, disease or diseases into our body. Mm -hmm. Another question. اللي الاخبار من المختورش الاقويه ان احنا نلاقي البكتريوز كده موجوده جوه السيتوبلازم بتاع النيتروفيل وده ممكن برده مع الانفكشن ممكن مع ايه الانفكشن ايوه زي ما شفنا الصوره بتاعه الهاي بوسيتشن ده الجرانولز بتقل في النيتروفيل مينلي في المايلود سلاستكس يبقى المايلود سلاستكس سيندروم ده فيه وهي موزك منتاج خلاص؟ نيجي باللوفوسيط المورفولوج بتاعي يوفوسيط زي ما قولنا بتبقى small ورم من السيطي بلازم وفيش جراليوز السيطي بلازم ممكن المورفولوج هنا يبقى في الحجم وفي السيطي بلازم فممكن المورفولوج يبقى به مورفيت لارج والضيامة بتاعها اللي هي التي كبيرة من خمساشة لتأثين مايكرون ولارج باليومورفك يعني لها خلية كبيرة وخلية صغيرة بس الصغيرة دي مش وصلة للنورمال يعني يما أصغر من بعض المتفاوتين في الحجم ولكن هم كلهم أخضر من النورمال ممكن نشوفها في إيه بقى فيرال انفكشن حطي تحتها مليون خط ولسه أينين الانفكشن منونيكليوزيز خلاص؟ يبقى فيرال انفكشن أو الميسبز الأطفال اللي بيجي لهم واحيانا الاميونيزيشن. عدوا اللي في المص دول. وحطولي خط تحت الاميونيزيشن. الناس اللي بياخدوا طفعين ممكن عشان الطفعين ده هيعمل ايه? ما عايزي بلع انتي بودس بيعمل اكتباشن. فعشان كده ممكن نشوف اللينكو صايص دي. خلاص? يبقى تحطي خطة تحت ايه? الواحدة. تاني واحدة. تالت واحدة. واول واحدة احنا واخدينها النهاردة ليف. مش دي. مثال ليها دول, دول ممكن نشوفهم في الانشتينبار بايس ايه اللي فيهم؟ اولا النيوكيس الريجولار غير كده الخروة تحس شوية اوبن عن العالي عن بتاع النورمال انفسان كمان السيكو بلازم مور في البريفل شايفينها؟ امم شايفينها؟ امم فليه كلها معا انت بيكلم مم. يعني مش النورمال انفسك تشوفها في الشكل الطبيعي اول واحدة و تاني واحدة والميونيزيشن بنيجي البلازمة صيفويد لمف اللي انا عطيلكو عليها. شايفين دي? احنا عونا البلازمة سالف. بقى خالية كبيرة. نيوكلاس بتاعتها اكسنتريك. وابندن صيفوكلاس ويه الكارت ويه الابيرانس او في نيوكلاس. عمنا زي الكلوك. اه. هنا شوفوا دي فيه اكسنتريك. وصيفوكلاسمة شوية ابندن. بس شوفوا الكروماتين ده. ده اللي كويس. لا مش الكلوك ويس. ولا اللي هو الكارتويل مش عامل بيه العاجلة زي شكلها خلية عادية ولكن اليوكلس بأمكانها مختلف والسيت وبلاسما ابانضل عشان كله قلنا عليها فقلنا عليها بلاسما سيطايد لمت يعني الليمت الشبيهة بالبلاسما الثانيس خبس؟ دكتور كيف يعني كله يعني ايه اه كده حس ان الكروماتين بتاعها متأسم بالبلاسما بنشوفها في ايه رياكت السينومينا زي ما قلت كده رياكشن انفيكشن فايرال بكتيريال نوعها البلازما سايتوي خلاص دي حاجه اسمها هي لينفوسايت بس شايفين الحاجات اللي موجوده دي الانكلوجنز دي ففين كده قلنا عليها ودي برضو ممكن تشوفها ماليجنانسي ماليجنانسي ماليجنانسي أزرزان الليمفوساني رابع نوع اللي احنا اخدناها كده قلنا عليها جرانيولر شايفين الأزروفيل الجرانيولز اللي دي مخلية كبيرة احنا قلنا ان الطبيعي في جسمنا بالنيه واحد الاثنين في المين لكن لما تزيد كده تبقى بنورمال ممكن تبقى مع الانفكشن او الليمفوكاين اكتيفيتد تي سيلز الناس اللي هم بياخدوا سايتوكاينز يعني واللارج جرانيولر سيل الكيميا اهم واحده فيهم الاخيره خلاص <تصفيق> المره الجايه هنبدا الكيميا بس على كام وقت ده شهر واحنا عايزين نثبت احنا هنتكلم جميل نظره عن كلمه بدات على ايه والراي الكاتب كلمه الكيمياء بالعربي يعني صفه الكيمياء <تصفيق> بالانجليزي اسمها هيمياء ديو يعني ايه والده يعني الواي بلاج واي ام يعني بالضبط هو دي اسمه اصلا نيوكيبيا اللي هو ليه بقى الواي بلاج ده اول ما سموها المسمى ده كان اللي بيحصل ايه لقوا ان في جروب من البيشنز الكاركترستيك ليهم لما ياخدوا البلازما في حواص طاقه قويه في الدم هاو اللي ذا نعملها اسم تلفونتشن لما قلنا عمدينها البلات تلاتة لية وهنا الاول بلازمة عمسيرة وضع بكده وضع بكده وضع بكده وضع بكده وهنا نهير اللي في النص اللي هي بتاع البلات ورواية بلاتسل بيكون على البافي فود لأن بعض الناس عندهم البافي فود في سيك وعمل زي كرامي لية ففي كيمستري أخذت الخيلو مايكروس نشوفك شكلها في الحقيقة شوفك شكل الخيلو مايكروس اما هنتكلم عن زيكريمليا دي عامله زي الكريمه فهم لقوا ان الناس في بعض الناس بيلاقوا عندهم اللاير دي فيكس واضحه جدا بعد شويه بداوا يتكلموا اكتر لو دات السيز اللي هو بيعاني من مرض نفسي اسمه فاكسو لوكيميا يعني المرض اللي مخلي الدم ابيض فده معناه مهمه في الكيميا بتقسم الكيميا دي اكوردنج تو الوقت ايزر اكوردنج تو ذا اونسيت ان هي اكيوت ولا كرونيك أو بنقسمها <تصفيق> موضوع شفرية اللي طالع منها الكمية هل الانفويل ولا الميلون فعندنا أكيوت لكمية وعندنا الكروني أكيوت أو كرونيك ده أكيوت أو كرونيك ده أكيوت أو كرونيك ده نمبر دار تلس أنا نقوم بالكوشل ونقوم بالكوشل وجوك فيه أدئيه بلافتر لو الكوشل الموجودة 20% فده منقوم عليها أكيوت لكمية لو هي أقل من كده اذر فاينغ هنحطها في الفرنت كجورس اكوردنج تو النمبرز بتاع بس واذر السيل لاينز طيب ده ايذر اكيوت او كرونيك ستاب اكيوت لينفويد اذر لينفويد او مايلويد هل هي جايه من من المايلويد كل واحده منهم بنقسم اللي جوه اللينفويد بنقسمها وهي أكيوت لينفويل بوكيميا عليها ال a هي ال-R خلاص؟ بالاختصارات هتلاقونا ماشيين كده A-M-L a, -L, -A -L, l كل واحدة من دول إيه اللي خلينا أقول دي أكيوت لينفويل ولا دي أكيوت ميلولود بداية الكلمة ده زي ما قلنا لازم الأول الـ 20% عشان أو 20% عشان أقول إن هي أكيوت بعد كده أقول هي أكيوت ميلولود أو أكيوت ده من المورفولوجي والسيتو كيمستري والإميون وفينوتيت خلاص هنقول ازاي نفرقهم بعد كده بعد كده احنا عرفنا ان هي اتمود او او مايلويد طيب هو يعني ازاي بنعمل كلاسيكيشن في الاول خالص اول ما اكتشفوا التيزيز ما كانش حلتنا غير المورفولوجي يعني عينينا والسيتوكيمستك في دول الاتنين بنعتبرهم مورفولوج فكنا نشوف المورفولوجي ومن المورفولوجي نقول ويتش بعد شويه ان الكل ده دايما مش بيبقى يعني لو هو نادح في 20% من الحالات فيه عشرة كانوا بيبقوا مزنة فالعشرة اللي مز لدول خلوا الناس بدور على أثر ميسود للدائموز فلأ طلع الفلو سايتومتري وطلع كل دول مش بس عشان الورفولوجي مش عشان يقولوا الطيب اوكيميا ده كمان عشان البروجنوز في الاول كان العلاج واحد يعني اللي عنده اكتور لينفوكيميا زي زي اللي عنده اكيوت مايلويد وكيميا اهو بيحصلاد واحد وخلاص كان البروجنوز سيري بقى اللي كان بيجيله الكيميا ما كانش بيكمل اسابيع خصوصا الاكيوت لان الاكيوت ده بيبقى عنده مشاكل كتيره جدا غير البلاس اولا بيقل الهيموجلوبين وبتقل البليتز فلما يقل الهيموجلوبين والبليتز والميتروفيل يبقى عنده انفيكشن عنده وعنده انيميا فهو اصلا ممكن يموت من الكومبليكيشن وكان ده اللي بيحصل في معظم الحالات ان الناس بتموت من الانيميا او دخل في سبير بليدين حصله دس او سبير انفكشن وحصل دس فكان العيان مش بيه الحقيق فكان زمان عيان الوتيميا ده بيضايب بري ايلي خصوصا الاجميا عشان كده بدأوا دوروا على أثر ميسودز أوف دايد موز فطلع الفلو سايتومتري الفلو سايتومتري في الافيوت من فولاست الوكيمية. كل واحدة من دول لها different types of according to surface هنقول طب ايه فعيدة ان انا اعرق هي B ولا T زي بالفلو. وبعدين جوة T اعرق which type وجوة B اعرق which stage. تلاقوا ان كل واحدة من دول لها جرونوزز مختلف. يعني منفعش يقول T زي B. الاول كان كل الاكيوت لوكيميا اللي هي الاكيوت ليمفويد يعني بدايه كان كل الاكيوت ليمفويميا بيتعالجوا زي بعض شويه وقصروا الاكيوت مايلويد من الاكيوت ليمفويد شويه وبقى جوه الاكيوت ليمفويد عندنا بي وعندنا تي فالتي بقى دي بتبقى مثلا مثال اجريسيف ديزيز اللهيم تبقى جايه هاي تاون بيبقى لها اذر سيستميك مانيفيستاشنز فبتحتاج تريتمنت لنكم رصد عشان كده التي تفرق عن البيه في الهنا شوية في الاثيوت مالويد لقوا ان فيه دفرنتيبس بس مش كلهم بيرسفوند بايزا سيم ويت وزا كريتلت يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى نفس الاشخاص دههم عندهم اثيوت مالويد وكيميا بس واحد يعيش سنين سلاتين واحد يعيش خمس سنين واحد يموت وقت التشخيص فبدأوا يدوروا ايه الاسباب لقوا ان كل واحدة من الوكيميا دول احنا قسمنا بعد كده الاثيوت مالويد من لانه كل واحده من دول لها مختلف للثري كيو فبناء عليه اكوردنج للتايب هياخد العلاج يبقى انا كده لازم الأول أعرف ويتش تايب اوف كيمي لكن لو كله هياخد نفس العلاج كتير من العيانين مش هيتحسنوا خلاص يبقى احنا عندنا في الدياجنوز اول حاجه المورفولوجي والسيتوكيمستري ثاني حاجه الاميونوفينوتايبنج اللي هو بعد شوية لقوا ان مثلا العيانين كلهم ام لكن العلاج استغيبتهم للعلاج بتختلف بعضهم بيعيش وبعضهم بيموت فبدأوا دوروا على بروتنوستيك خبتل هو ده بقى اللي هو السيطو جيناتك والموليكولر وظيفة السيطو جيناتك والموليكولر ان هي بالدياجنوز وفي نفس الوقت وانديكيبت البروتنوز بدأوا يلاقوا سيطو جيناتك فايندينج دي لما تبقى مغبودة تقول ان البروتنوز سيبقى كويس وبالتالي العيان ده هياخد التريتمنت اليوجول او ديفرنت سيطو ينديكيت باد بروجنوزس فالعيان ده ما ينفعش ياخد اليوجرثيتن ده هياخد عشان يتحسن واول لما ما يدخل في لازم يتعمل له اون مره ترانسبلانتشن والا هيرجع ويفضل ما بين اللبث لحد ما ينجح خلاص يبقى ده فايده ان انا بعرف ويت طيب, طيب اعرف السيت بتاع تايب هنتكلم ان ديتيلز على السيتوجينيتيك والمولكل ان شاء الله فيهم لكن بنكمل دلوقتي في الدياجنوستيك الديقناضي بتاعهم قلنا اول حاجة المورفولوجي وده بالبان CBC والبون مارو واعمل سيطو كمس كيلين البون مارو او البريفران حسب عدد البلاستيكيز اللي انا جاء طب في المورفولوجي ده انا شفت المورفولوجي بريفران او بون مارو الاتم في البلاستيكيز اتعدى في 20% فديه اثيوت الليو. السؤال اللي وراهم هل هي اثيوت ليمفويد ولا اثيوت مايويد. من المورفولوجي في فرق بين الليمفويد والمايويد. الليمفويد حجمها بيبقى اصغر من المايلويد الليمفو بلاست سيل اللي هي الروزر حجمها في الحجم اصغر من المايلويد السيتوبلازم في الليمفويد اقل هناك في المايلويد ابانض عشان كده بنلاقي هاي نيوكليوسايتوبلازم كرشيو زي ما قلنا في الاول في الليمفويد لكن نون نيوكليوسايتوبلازم كرشيو في المايلويد حاجه ثانيه الليمفويد ما بيبقاش فيها جرانيولز ممكن البلاست بتاعه المايلويد الاقي فيها جرانيولز او الاقي فيها حاجة تانية اسمها اوار رود. اوار رود دي يعني ايه? يعني عصايا كده لونها احمر جوه السيتو بلاس. هنشوف بلاس صور ان شاء الله. او لما شوف الاوار رود دي موجودة جوة خلية مش محتاجة اعمل اي حاجة غير ان انا اقول دي اكيود مايويد لكيميا. يبقى اما في الامتحان. واقول الفايل دين. باسو جونوميك فايل دين. هي الاوار رود. او لما شوفها في البتاعي اكيود مايويد لكيميا. مش بتاعه الاتوت ليمفود قبل ما اعمل سايتوفيمستري وقبل ما ادور على اي مورفولوجي اف حتى بعد الفلو سايتومتري اول ما بنبص على السمير بتاعه الكيميا وخلاص لقيتها اكيوت الكيميا من المورفولوجي اول من حاجه ببدا ادور عليها بعد كده ان انا اخوف الاقي اول رود ولا لا لان لو لقيت اول رود حلت مشكله كبير يبقى العيان كده من الاول هقول ان هو اكيوت مالود والكيميا ممكن ابدا له النهارده بعض العلاج وبكره على ما تطلع نتيجه الفلو والمورفولوجي والحاجات دي نكمل له الريجيم بتاع التريفن. <تصفيق> طيب دكتورة ممكن نكون نفس الدكتورة ولكن ما عنده هاده اول رود؟ أيه. ممكن بعض الناس مبقاش عندهم اول رود في, في الافيوت ميلويد بكيميا وكده كده خلاصة نعرف ما هي الافيوت بكيميا وزي ما قلت لكم الفرق ما بين الانفويد والميلويد الحاجة الثانية في الفرق بنعمل سايتو يعني باسبق بسبغات تبين لي الكنتنت بتاع الانفويد والكنتنت بتاع الميلويد احنا قلنا في المايلو في المايلو سيره عندنا حاجه اسمها المايلو بيروكسيديز فبنلون في البرايمر جرانيولز بصبغه للمايلو بيروكسيديز فانا بصبغ بالمايلو بيروكسيديز ده لو السيلز خدت الاستين معنى كده هي مايلو لو هي طلعت نيجاتيف تبقى دي يبقى دي ثاني في المورفول انا ذا بستين اسمها سودان بلاك دي بتصبغ الليبيد السيلز اللي تاخد السودان بلاك بتبقى مايلو واللي تطلع بعد شويه لاقوا ان المايلويد زي ما قلنا فيها ديفرنت تايبس فطلع اذر سايتوكيمستري للديفرنت تايبس دول 4 والام بس ما عدتش مهمه دلوقتي لان احنا دلوقتي اكليز لو احنا ما عندناش فلوس ايمتري وجانا عيان عنده يبقى انا عندي إن او المايلويد وبعد كده بوديه مكان فيه عشان يطلع الساب سيت بتاع كل واحده خلاص يعني تاني واحده في الدياجنوستس اللي هي السيتوكيمستري اهم واحد لا تنساه 20% او اكتر بتساوي الفيوت لوكين بلس طيب عملنا الفلوسايتومتري وطلع التايب بتاعها سين 4 ايي بي بي احنا وصلنا كده للديجنوزيس باقي ادور على البروجنوزتيك ماركرز فلازم العيان ده يعمل سايتوجينيتيك ويعمل موليكولار عشان نقول هو هو فيتش كاتيجوري جود ولا وي بوت تايب اوف كريت راس الكلاسيفيكيشن بقى عشان نعمل كلاسيفيكيشن لللوكيميا ده عملناه بناء على ايه في الاول خالص زي ما قلنا ما كانش في الا المورفولوجي والسيتوكيمستري فكان ده اول كلاسيفيكيشن حاجه اسمها الفاب كلاسيفيكيشن تاب بريتش امريكان بريتش هما ثلاثه قعدوا مع بعض وعملوا اول كلاسيفيكيشن لللوكيميا وده كان منه معتمد على المورفولوجي فقسموا الاكوت ليمفويد لوكيميا ثلاث انواع ال1 وال2 في الاتيوت مايلويد قسموها من آ... من ام 0 لحد ام 5 او في 1970 بعد شويه بيبقى نفس الجروب فراحوا مقسمين الاي ام ال ل من 0 لحد 7 من ام 0 ده بناء على المورفولوجي اللي هم شايفوه هنشرح كل واحده فيهم ان شاء الله بعد شوية لا ان المورفولوجي لوحده نص ناقص مش احنا قلنا المورفولوجي ده هيقول لنا ايه الموجود لكن مش هنعرف بعد كده كوتش تايس او ولا البروجنوز بتاع العيان فضلنا على كده لحد التسعينات لحد الاخر التسعينات ما كانش عندنا غير الفاك وكل الناس ماشيه بالفاك في الكلاسيكيشن في الدياجنوستس كده في الريبورت ا كيس اوف اكوت الكيميا موستلي اكوت لينفويد حتى كنا بنكتب موستلي لان احنا ما عندناش يعني 100% sure methodology بيقول إن هي دي acute lymphoid ولا عشان كنا بنعتمد على عينينا بس. لما بدأت الروسيطومتري لما بيجي في, في الريبورت بتاع الميرفولوجي بنكتب إن هي gold with acute lymphoid leukemia وreturn للريبورت بتاع الميلوثموطيل اللي هو بقضة هيقول لها acute lymphoid ولا acute myeloid which type B. رأس؟ فنقول إن هي أكاسي حقيقة leukemia وبعد كده نعمل لها الاميون وفيه بعد شوية. يعني اول مفيش غريب فاع. اقول اكيوت المخويدة او اكيوت ميلويد. والويتش طيب او اكيوت ميلويد او المخويد من المنخروجي. وبعدين ارجع تاني اه فضلنا على كده الحال باخر التسعين. وبعدين بعد شوية. لقوا ان هو يعني مش مش ازي ما قلنا مش جد. معظم الناس كانت بتكون. عيانين الام سري دول ما كانوش بيعيشهم سخوة. ده نوع من اكيوت ميلويد في كان بيتشخص ويموت فين في خلال ايام من البليدنج فبدؤوا يدوروا على اذر دايجستيك هوس فراح اول حاجه طلعت كانت النوروجيك ماركر اللي هم بعد كده عملوا بيها في الاول ما كانتش في صوره الجهاز اللي هو بتاع الفلوس ايتومتري شفتوه قبل كده الفلوس <تصفيق> ايتومتري وحتى لو بقى باع <تصفيق> اه كانت الصوره اللي انتوا شايفينها دي ولما طلع ان الاول بالايونو يعني ايه ايونو هيستو يعني انا اجيب الانتي بوديز وحطها على الاسمير وارجع شوف تاني على المكفف هو ده اللي كان قالتنا عليه فعشان كده كان الاول خالص بينيروجيستو يعرفوا الانولوجيك بتاعها بعد شويه بقى طلع السيتوميت اللي عمل غيره كبيره جدا في الدياجنوست بتاع الكيميا والتريتمنت بتاع اللوكي فبدا يظهر زي الموزز تدخله بقى زي الانولوجيك ماركرز بي بعد الفاب طلعوا فاب ومعاه الانولوجي وهي وبقى الامنولوجيك ده مش هنا لأنه هو بيقول ديجنوزيس لكن ما يقولش العيان ده ما الدوربونوس بتاعه بقى كويس ولا الاوحص وهيأكل علاج كتير ولا ما يكفي فترة قليلة يظهر الايه السانتوجماتيك والموليكولر وده كان اول حاجة في 2001 حاجة اسمها ال W-O-Classical بدأ اتباع ال W-O هم اللي اجتمعوا ده كل الناس اجتمعوا different <تصفيق> contrast وحطوا classification جديد للكيميا او سموها W-O اوه مش بس الليوكيميا اللي هما الليوكيميا والليمكومة والأكيوت والكورونيك في نفس الكلاسيكيش لكن كان اول مرة يظهر في 2001 وده دخل فيه في الوصح الوصح والموليكولر وفعلا بدأ يختار جدا الجرونوس بتاع العيانين في الاماكن اللي فيها فانسيليتز انها تعمل الحاجات دي. ماشي؟ في الاول كان اسكيل الاماكن اللي ما فيهاش ما تمهاش اختيار بتحتمل لحد الفاب تتكمل لكن بعد شوية الناس اصلا ما بيلاقوا نفس المكان ده راح له قريبه مخفف ونبقه مكان تاني راح له قريبه مخففش ويبقى معنى كده ان هي نغير الاماكن بدأ هما الوحيوني شفت على الاماكن اللي مور اف ديتب فبدأ القارول ان كل الاماكن يتطبق فيها مور اكبر والسيتو حتى لو مش هفيرض في المكان انت تعمل الفيران العيان يروح في مكان تاني يعمل فيه لان الوقت بورتوكول بتاع التريتنان مجسومة على دول لو انت ما قلتش يبقى هو هياخد علاج غرض ده كان اول واحد في 2001. في 2008 عمل الريفايرت لتيرانديريا بتاع الدايرونوزيس بتاع كل واحدة مليلوهيمياز وطلع الدفل تشقوه 2008. رفعه ثاني عمل في 2012. فبقى فيه الدفل تشقوه 2012. احنا اللي احنا بناخده منه ونحفظه. الفاق هنعرفه. لان الستيلو احنا بنكتب الريفورت بتاع المورفولوجي بقول ام لول بقول ام لزيلو بقول ام لزيلو بقول ام كده. خرص؟ لكن الدفل تشقوه 2008 ده اللي احنا هناخ هنختار منه سلكشن لبعض الاجزاء اللي احنا نعرفها وهنشوف السكيلتون بتاعه عشان نشوف الفرق ما بين الثاب وما بين الـ خلاص لكن جوه الـ WHO بتاع 2008 هنفتح حاجات معينه نعرفك وبقيه الحاجات دي هتبقى كبيره عليكم ان شاء الله نكمل بعدين واحدة في التولوجي في السكيلتون وصلنا لها في هو الـ بعد كده من الـ WHO ده طلع البروجنوز بتاع على الفايندنجز ده مفيش <تصفيق> حد هنا المره الجايه يعني نكمل هنعمل نراجع السلايس